وعم الشيخ حمزه وعم الشيخ سيد اخويا ونور عيني والله عيني تلعب على اخويا سيد الحجار نور عيني أبو حمادة وضرابي ربنا يرحمه رحمة الوسعة والجمع, والجمع كله واخوه اسامه محمد بعزة ربنا يخلونا وعم عيد والعرب وعرب. كل الناس سيد الأربعين عم جمال زعزوها وجميع الناس والشباب اهم حاجه الشباب لان احنا رايحين وهم اللي طالعين ربنا يبارك فيهم ويهديهم ويخليهم لنا وابن عمهم بحق جهه النبى وحياه الكابه الشويه دول عايزين نعيط الفيو يت بعده لقد اوارى عشقا لست لا استطيع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 غمرات العشق محترقة وإن أتيت إلى طرفي وعجبه وإن أتيت إلى ترفيق أنت بوجو أغشى حَحُلْ جَوَانِ مِنْ مَدْمَعِ الغِرْقَ. أبو لقيط ماذا أبو لقيط؟ سيد أول حق عبد المنم عبد الشكور خضر اللي ربنا يرحمه ورحمة الله سعى عمل حق موحي خضر إلا حضر ونورنا حق سعيد عطلة نصاص أخوه حبيب محمود وحما تكون أول حق بسريل عبوز غيب حاضر أخوه حق سعيدة غيب حاضر أمام محمد حجازي اللي بيمسوا مصباحهم على كفر سليل عم الحاجة عثمان طميره وهو الحاجة أحمد طميرة اللي ربنا الحم ورحمة الله والعرب بسن الشيخة خضراء عم الحاجة أبو جمع والحاجة أبو شعبان شاء الله سن الشيخة خضراء 2 خمسة وإدعا وعمل جمع أحباب النبي I'm okay. الصبر الصبر المحب, المحب الوفي كم في الهوى، فكم في الحب كم في الغراء من قاتل وقتل وكم فيه من وجد وعلي فوالله I'm <laughs> sorry. نسيت العين ما حبتي ولما الجفا وقطع حبل مودتي. نسيت العين محبتي حبتي ولما الجفا. وقطع حبل مودتي نعم انت, أنت قلبي حلبي. والتبو وسيلتي لعلك طرد أو أموت بحسرتي قسم ببيت الله قسما Baby, oh, my dear, feel my touch. I cut your heart, بطة. عم الشيخ مصلح باطا وعم الشيخ مصلح ابو السلام وعم العسكر وعمة المبراهيم أخوي هاي سمباطا اللي بيمسوا يصبع على بيت التخول حق سعيد التخول والشيخ براهيم مصلح باطا واخو محمد مصلح اللي ربنا لربنا يرحم الله وسعى ويرحم موتنا وامتوا المسلمين جفتنا عنا اخو الحق محمد ابو لله الحرش ابو الاميره جودي والاميره حبيبه وخاله اللي ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركه اخو الحق عمرو العريان ابو الاميره زينه والامير ياسين. اخو الحق السيد هاسد درويش أبو حسن فرحة 24 10 10 يا من يا حبيبي يا قدرت ولا حل ولا رحم عذاب قلبي ولو عتي الحب قدر الحب قضاء وقدر صوبني بغلتي ومن كان آهل من الأيام آهل لم تعطي من يهوى مناك آهل لأقداري وغدر أحبتي فمن كان ذا حص ونال عنايتي وزاق قدرك من بحار محبتي فمن زاق ونال المناب عنايتي ويرى لالوجود ويا ويرى حقي ولا الهجر قاتلي ولا الموت يأتيني ولا أنت تحجب يا حبيبي لو كان لي قلبان لو كان لي قلبان لا عشت, لا عشت بواحد وتركت قلبا, قلبا في هواك يعذب نصب, نصب الهوى نصب الحب, الحب, الحب شرقا شباكا شرقا اشباكا الي فصادني فصرت في شرك الجواء اتقلب عسخورة في يد طفل يهفها يلهو بها يلعب بها تزوق مرار الموت والطفل يلعب لا الطفل زو عقل يرب ولا الطير مطلوق لجناح فيهرب ما غير أنك سيدي وإن ترتبي وإن تقبل بي سبيل الى الوصالك دلني حبيبي اوصلتني حتى ما لا تحس من بعد الوصو هجرتني الهجر من بعد الوصال الهجر الهجر من بع الوصال قطيع كل يا ليت قبل الوصل قد علمت ان هل نفتني و هل وحلفت أنك لا تخون فخلتني وحلفت أنك لا تميل مع لبوان أين اليمين وأين ما عادتني فلا أقعدن على الطريق وأشتكي كشبك مظلوم وانت ظلمتني فلا أدعون عليك في غسق الدجا فلا أعونا علي في غسق الدجا يبليك ربي ويبتليك مثلما ما أبليتني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 وماما رابع لحباويكي وستي السيدة عيشة ومن اللي العرب وعمد العرب أول حاج محمد أبو السيد التوين اللي ربنا الحفو رحمة الوسعى وكبرها السيد أبو محمد التوين اللي حضرنا ورقة اللي بيمسوا يصاب على بيت الشواربي موسيقى عمز الكيرين باطا ودوت باطا اللي والشيخ محمد باطا حبيبي كابير هورا الحج السيد ابو محمد الطويل، ابو الأميرة سلسل بمسو يسمع لعب الحقيقين أبو غضب الشيخ الشيخة خضراء خليني في باله والمحسوهين عليه فتح الحضرة ومولانا فتح أولي الشيخ ربنا الشيخ ربنا ورحمة وام ست فحاسل حاسل ربنا يرحمه وعم الشيخ مسلح ضابط عي... سعيد بمن رسول الله محمد الدين يدي jai be mai الله allah allah allah muhammad ki liye ji be ho jaye ya ayen lilla معقول لا جست ون ون الله يرحمه الشيخ يا اللي خلف وروحه موجودة في سيدي خليل الجبالي يا عم الشيخ وسامة أحمد بعزة ما ماتش يا سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين مولانا سيدنا الحسين أي. أي. We are أثر النبي، بس حد يجاو منه ما كان مسلم أو سنة. ناكل الله يواضي الهوى حكمت علي لي I'm a slow في كل اوان مغش راضي الله يا برجب ان بالوعد الله لكن الوعد مش راضي اميد خسارة امي على حبيبي لماين ينقلب بعذب والله بتبين في عينه الحمد لله. عشان معانا ربنا احني منه مفيش واللي معاها ربنا محدش يقدر على هده والله عيني فايني أسد خليل وقلبه بعيد مشغول <تصفيق> أنت السبب يا قلبي أنت السبب يا قلبي طوعت. والله ده خاين وخداع خدعني بكلام معشوز الله يا ما الشخرقه ساعة ساعه تردى والوقت وقت سعيد والله يا سيدي خليل يا جبالي الساعة ساعة رضا و وقت سعيد والليل خلاص ولا و في ف الصبح جديد الله يا ريت سيده سيدة نبدا صحته النهارده بكلمه التوحيد لا اله الا الله العرب وعبد العرب عم الحاج غريب الدش اللي حضروا نوره اللي بيمثلوا صب على بيت الشوارد الرفاعي بيمثلوا صب على خل حق روده الحجار حق وليد الحجار وبيت الحجار والحاج جمال ابو حشيش والليلة ومتسبب في الليلة اللي بيمس عليهم الحق بريم الدفن ايو يا امير اللي خالده الليله دي مش بتاعت حد بتاعت ربنا وربنا نخلص حظا وعودا يا حب فلله النص ساعه تقطع ربنا احيوا خويا السيد الطويل واحنا بنحي الخنكه وحكومتها وردالتها. يا رب لله احيوا كل ولاد الشوارب لله وابويا ونور عيني يقولها بربنا من قلبي مرعم عم الشيخ تيتاطه واللي ما الثمات انا بقولها في اي حته ربنا يحبني يحبني ولا يحبني كيف يحبني واخويا ابراهيم العدالي وابو تعبه جمال ابو سمكه ايده كبريتله في رو وفي شيء في اعمال وفي ربنا سبحان الله ونعم الوكيل وكل اللي اللي مقول مسلم أو مسيحي النبي روح النبي. هذي شو بريماندوس. كل لما الرفاعي بلسان حال الحال جو لي في السماء قريبا الأرض في قبضتي وكل لاولية خزنة في قبضتي وكل العليا خدما انا رفا سلعا ما قد قلته انا بفمي ابو الغيط وعمد ابو الغيط سيد حسن ابو المحسوبين المحسولين زيدي ابو الحج عبد المنعم عبد الشكور خضر اللي ربنا ارحمني ورحمتنا يا سعد عم الحج بنفي خضر وعم الحاج سعيد عطلنا الرصاص أخوانا محمد طوحا مدكوخ أخوانا حمد حجازي أبو الحج أبو سليل عاجوز غايب حاضر أخوانا حمد مسعيد غايب حاضر أبو الحج جمحي خاضر بيمس على بيت الشوارب بن خانكة و بيمس على بيت باطا بن خانكة وبقول لهم يا رب عاونا كل سنهم مطيفون حج جمحي خاضر إلا حضروا نورنا فتح الجنة من نبي ان ربنا فاكر كل اللي فات في حالة البعد روحي عمك الرفاعي يحب الحنية هادي عمك الرفاعي يحب الحنان ويا رب يبعث لنا الحنان كله عم الرفاعي، وسيدنا السيد احمد البدوي وسيدي ابراهيم الدسول وسيدي عالي نور الدين البيومي وماذا دا كلهم حاضر في حالة البعض روحي أنا كنت بسلوا تقبل الأرض عني وجه نائبتي بتي هذه دوله الاشباح دولة الاشباح قد حضر فمت يمين يريد تعيّع عوزك تعيّع وهذه دولة الأشباح دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا جدي كي تحظى بجشفتي ولك الهنا يا مريم اذكر يوان سكر يا وائل كل جنايا موريد لا تخف فزك واشتح بذكرى ما بين البان من كان لله غداء من كان لله غداء في ظلام الليل ساعي واطال الجليس الازدى والحياه والافاعي يا امام اهل الصفا ويا مقبض باليد المصطفى أبا العالمين الخنت وسيد حمزه وسيد عبد الكريم بابا حق خالد نص وسيدنا السيد احمد البدوي محسن مالي بمسوا صب على بيت الشورب وبباب الاحتجاج حق خالد نص اللي بمسوا صب على كل اهل الاطر يا رب عودك كل سنة طيبه اتو على ذاتي اتي خمرتي وأستمع الألحان واستمع الالحان في Musique Attu Whoa Mike Mice سمع الالحان في حان حضرتي وانا في خمس Allah subhanahu wa دفي be حين ترقص في نتي. Simba, Simba. طريقه <تصفيق> اسكن ام عبيده <تصفيق> اسكن ارض البطاح <تصفيق> شارب السم بالاقداح ياما ناس جعلها ربنا للعباد راحه ما الحب راحه ما اصل حب طريق اهل بيت النبي راحه اسمع يا ابو حشيش والله ناس جعلها ربنا للعباد للعبة راحه شدي خليل ونسكية جاي ونس كواجل والله لكن صبر على المكتوب وعلى الوعد مدريا امني اللي تفعل الخير امني يا فاعل الخير تبليك دايما على طريق الخير والله حاكم الرك مش عالعمل ده الرك عني والله ربنا اعلم بالعباد وما فيها الله اعلم بظاهرها وخفيها ما هو علام الغيوب الله دركي مش عالعمل دركي عملي الله يا مناش بتضحك أمامك سيدي خليلك من جوة مكويه والله من العمل العم بتجمع الأحباب على بابك يا واحد بيظهر بما فيه والله فيه اللي ألم وزاد وطلت صهر لياليه وفيه اللي الصلاح حاله لكن من عندي سيدك بيرضيه وفيه اللي بيبكي بقلبه ولا فيش دموع في عانيه والله وفيه اللي دحكوه في البداية لكن في النهاية دحكه عليه آه. يقول الإيمان يقولوا الإيمان إمام يفا كل سامح للحب كل سامح للحال الله هو صلي الله اصلي و تسلم و باقي و على نورك الأسبق، على نورك وسراتك المحقق، ومن أبرزته رحمة شاملة شاملة الوجود وأكرمته. يا اي دي لنبوتك واستفيت لي نبو اتش وارسلته بشيرا وارسلته ونزيرا ونزيرا ودعيا إليك بإذن وسراجا منيرا هو نقطة مركز هو نقطة مركز باقي دائره الأولي وسر لي أسرار الألف القطبي الذي فتقت بها الوجود بها الوجود وخصص بأشرف المقمان لمواهب الامتنان والمقام المحمود والمقام المحمود أقسمت بحياته في جلامك المشهود نهل الكشف والشهود سرورك القديم القديم الساري سرورك القديم القديم الساري ما اوجو حي الجو غريب ما اوجو غير الجو غريب الذي أحياه بالماوجودات. أخو الحج عبد القطب بن جم غياب حاضر. وأخو أسرى. ما أمشي. ما أمشي. ما أمشي. ما أمشي. ما أمشي. ما أمشي. ما أمشي. كش شعر ببصب يا سيد خليل